الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يقول شيخ الإسلام في كتابه وصول الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين باب معرفة الله عز وجل والإيمان به عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوله رحمه الله باب معرفة الله عز وجل والإيمان به بعد أن بدأ هذه الرشالة العظيمة كتاب رصول الإيمان للإيمان المجلد الشيخ محمد بن عبد عبدالعفات رحمه الله لما بعد أن ذكر البشملة بما فيها بما في البدء فيها من البركة ثم بعد ذلك ذكر بأنه يشتعين بالله تبارك وتعالى في عمله الجليل وهو تصنيف هذه الرسالة التي اشتملت على أصول الإيمان فبدأ ببيان هذا الأصل العظيم وهو معرفة الله عز وجل والإيمان به فالله تبارك وتعالى عرفنا على نفسه في كتابه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الفرقان وعلم الإيمان به على الوده الصحيح والله تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء تدل على صفات الكمال والجلال وأوجب علينا الإيمان به بذاته وأسمائه وصفاته على ما يليق بعظمته وجلاله فمن نظر إلى الكون إلى السماوات وإلى الأرض وإلى ما نصب فيها من الجبال وما أجر الله فيها من الأنهار وأنشأ من البحار والأشجار وغير ذلك المخلوقات الله والعزيز القهار استدل بهذه المخلوقات على وجود خالقها العظيم وكذلك ما جاء في القرآن الكريم من الآيات الصريحة في وجوب الإيمان بوجود الله وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال سبحانه إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو الأحد فعلمنا الله تبارك وتعالى بذاته وأشمائه وصفاته وأفعاله وذلك ثابت بالعقل والنقل والفطرة فوجب الإيمان بالله وبما جاء عن الله على مراد الله والإيمان به يشمل كل ما فرض الله تبارك وتعالى على العباد أن يؤمنوا به وأوجب ذلك عليهم من الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإيمان بأوامره ونواهيه التي جاءت في الكتاب والسنة إلى غير ذلك مما أنزل الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب الإيمان به وهو داخل في الإيمان بالله تبارك وتعالى. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا أغنى شركاء عن الشرك. من عمل أملا أشرك فيه معي غير طرفته وشركه رواه مسلم الحديث هذا الحديث القدسي فيه وجوب الإخلاص في العمل لله وحده دون سواه. وأن من عمل أملا من الأعمال أشرك مع الله عز وجل فيه غيره فإن الله لا يقبل عمله أبدا إن أنه لا يقبل من العمل إلا ما توفر فيه شرطان إن الله لا يقبل من العمل إلا ما توفر فيه شرطان الشرط الأول الصواب والشرط الثاني, الإخلاص فإذا اجتمع عند المكلف الصواب في العمل والإخلاص تقبل الله عمله لأن هذا الجمع بين الصواب في الأعمال والإخلاص منهج المنعم عليهم الذين قال الله في حقهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم وهم الذين وفقهم الله فجمعوا في أعمالهم بين الصواب والإخلاص إذن من جعل ما الله شريكا في العبادة سواء في الاستعانة أو الاستغاثة أو الذبح أو النذر أو الرغبة أو الرهبة أو أي نوع من أنواع العبادات من صرف منها شيئا لغير الله أو جعل ما الله شريكا فيها فعبادته مردودة عليه غير مقبولة لقول لقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فرتب وشركبه أي للذي أشرك به وهذا الحديث القدسي يتفق مع قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليأمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وهو ودوب الإخلاص في الأخذ معه وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خمس كلمات فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام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 الوعظ والتذكير وأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يعظ أصحابه ويوجز في الموعظة وهكذا الناس في ذلك الأهد وفيما بعد ذلك في أمس الحاجة إلى الموعظة بالقرآن الكريم والسنة المطهرة والحكم المعروفة عن أئمة العلم من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة ومن بعدهم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة وهذه الكلمات الخمس فسرها بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينام كما قال عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لأنه سبحانه مدبر الأمور أمور من في السماوات ومن في الأرض وما بينهما ولا ينبغي له أن ينام لكماله وجلالة قدره وغناء وكمال قدرته وإنما يحتاج إلى النوم البشر المخلوقات لضعفهم وأن النوم راح لهم بما ينالهم من النصب والتعب وأما الخالب جل وعلا فهو الحي القيوم أي القائم بنفسه والمقيم لغيره والغني الحميد غني بذاته فشأنه غير شأن مخلوقاته فهو لا يحتاج إلى النوم الذي يحتاج إليه البشر يخفض القسط ويرفعه هو الذي يتصرف سبحانه وتعالى في أحوال مخلوقاته وهو الذي يحكم فيهم بالعدل يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل الأعمال ترفع إلى الله عز وجل وقد جعل الله تبارك وتعالى ليلا ونهارا فما قال عز وجل هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا والليل والنهار خزائن خزائن للعاملين يعمل المكلف في ليله بطاعة الله عز وجل بقدر استطاعته ويعمل في نهاره بطاعة الله تبارك وتعالى وكل من عمل الليل وعمل النهار يرفع إلى الله عز وجل كما قال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وفي هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وفي الحديث الآخر يتعاقبون فيكم ملائكة ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فالاعمال اعمال العباد صالحة إلى الله عز وجل تأوي بها الكرام اعمال الليل قبل أعمال النهار وأعمال النهار قبل أعمال الليل وهكذا ما دامت الحياة فإذا استشعر المكلف هذا الأمر العظيم وأن أعماله تصعد إلى الله تبارك وتعالى ليلا ونهارا إذا استشعر ذلك كثر خيره وقلت سيئاته وأكثر من صالح العمل الذي يرفع إلى الله تبارك وتعالى ويكون له رصيدا عند الله يبدو عليه إذا خارجت الروح الجسد وطويت صحيفة العمل عمل الليل وعمل النهار ثم وصف نفسه سبحانه بقوله حجاب بقول النبي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بقوله حجابه النور لو كشفه لأخرقت سبوحات وجهه أي الله تبارك وتعالى حجابه النور لو كشف النور لأخرقت سبوحات وجهه منتهى إليه بصره من ظل في الخلائق وجلالة قدر الله تبارك وتعالى وعظم شأنه نعم وعن أبي فريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا يمين الله ملآ لا تغيبها نفقه سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم, لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض أخرجاه كما ورد لفض يمين الله في هذا الحديث عند مسلم كذلك ورد عند البخاري في باب وكان عرشه على الماء من كتاب التوحيد وقد ذكر الحاسد من حجر العسقلاني في باب قول الله تعالى لما قرقت بيدي من فتح الباري أن رواية يمين الله يتعقب بها على من فسر اليد في هذا الحديث بالنعمة نعم <تصح welche> يمين الله تبارك وتعالى يمين الله ملأ لا تغيظ فان فقط صحاء الليل والنهار الحديث فيه إثبات اليمين لله تبارك وتعالى شفا ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله وفي بعض روايات الحديث بعض الروايات في غير هذا الحديث وكلكا يدي ربي يمين فالله له يدان حقيقة تليق بعظمته وجلاله صفة ذاتية لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيه ومن فسر اليد أو اليمين بالنعمة أو القدرة فقد فسر تفسيرا مذموما خالف فيه أهل السنة والجماعة. لا تغيضها نفقة، لا تنقصها النفقة. ولله خزائن السماوات والأرض. يرزق عباده ويرزق جميع مخلوقاته من فضله وخزائن جوذه لا ينقص ذلك مما عنده شيء سحاء الليل والنهار ينفق على مخلوقاته في كل وقت وحيد وهذا كالمثل أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض من يوم خلق السماوات والأرض والمخلوقات تأكل من رزقه وفضله فإنه لم يقر ما في يمينه يعني لم ينقص مما في يمينه سبحانه شيء أبدا لكمال غناء لأنه هو الغني الحميد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والقسط بيده الأخرى يرفع ويخطب هو الذي يتصرف في جميع مخلوقاته بالإحياء والإماتة والرزق والفقر والصحة والمرض والأمن والخوف وبكل شيء قد جرى به القلم في اللوح المحفوظ الذي قال الله بشأنه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاتين ينتطحان فقال أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر قلت لا قال لكن الله يدري وسيحكم بينهما رواه أحمد هذا الحديث فيه دليل على إحاطة على إحاطة الله تبارك وتعالى بكل شيء فهو بكل شيء عليم يعلم خائرة الأعين وما تقف الصدور ويعلم ما توسوس به النفوس ولو لم تنطق به الألسنة يعلم جميع شؤون مخلوقاته الناطق وغير الناطق لذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو العالم بربه لما رأى شاتين تنتطحان فقال لصاحبه أبي ذر أتدري فيما تنتطحان أتعلم في أي شيء تنتطحان ما شأنهما قال أبو ذر قلت لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله يدري أن يعلم الشبب الذي تنتطحان من أجله وسيحكم بينهما سيحكم بينهما يوم القيامة يوم ترجع الخلائب إلى الله عز وجل لفصل القضاء بينه وهو دليل على أن الله لم يطرق من حقوق مخلوقاته شيئا بل لابد بد أن يقتص للمظلوم من من ظلمه ولو كان من بهيمة أنعام فهو يقتص للجمى من أم القرن لأنه العالم سبحانه وتعالى بالظالم من مخلوقاته من المظلوم ويعاقب بقدر المظلمات ويأخذ بذلك الحديث دليل صريح على إحاطة علم الله تبارك وتعالى بجميع مخلوقاته فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يعجب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء بأنه بكل شيء عليم وبما تأملون خبير وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرى هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا ويضع إبهامه على أذنيه والتي تليها على عينيه رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم الآية الكريمة فيها وجوب أداء الأمانات إلى أهلها والأمانات جمع أمانه وهو مؤتمن عليه المكلف مما يتعلق بحقوق الله عز وجل كالفرائض والواجبات والمحارم والأوامر والنواهي وفيما يتعلق بحقوق الخلق من الأموال والأسرار والودائع وغير ذلك من الأمانات فالله تبارك وتعالى أمر بأدائها وهو العالم بمن يؤذي الأمانته احتسابا لوجه الله عز وجل وخوفا من الله تبارك وتعالى ممن يكون وما ذلك إلا لأنه شميع بصير إن الله كان شميعا بصيرا لا يخفى عليه شيء من جميع مطلوباته وهو يسمع جميع مخلوقاته ويبصرهم لا يحجبه شيء عنهم نعم ويضع عبامه نعم ويضع عبامه على اذني هذا وصف وصف لل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية. عن ابن عمر رضي الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغذ الأرحام إلا الله. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى رواه البخاري ومسلم ولأن هذه الإشارة ويضع بها إبهاميه على أدنيه والتي تليها على عينيه إلى إثبات الشمع والبصر لله تبارك وتعالى ثم حديث ابن عمر مفاتيح الغيب خمس معنى ذلك أن هذه الخمس لا يعلم أحد من مخلوقات الله شيئا منها لا يعلم ما في غد إلا الله إلا ما أخبر الله به رسوله فهو من علم الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله فلا يعلم أحد من مخلوقات الله ما في الغد إلا الله بل في اللحظات القادمة أقرب لحظة من لحظات العمر لا يعلمها أحد ولكن الله هو الذي يعلم الأول والآخر والظاهر والباطن لأنه بكل شيء عليم ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله أي تنقص لا يعلم ما في الأرحام إلا الله تبارك وتعالى من ذكر أو أنثى أو حي أو ميت أو مفرد أو متعدد كل ذلك علمه عند الله وحده دون سواه ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله لا يستطيع أحد أن يحكم بأن المطر سيأتي في يوم كذا أو ساعة كذا بأن ذلك مما استأثر الله به وحده دون سواه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله تبارك وتعالى فإن الله قد كتب الأجل وسببه ومكانه فلا يتخلف شيء من الأشباب ولا من الأماكن ولا من الأوقات وفي الحديث إذا أراد الله أن يقبض امرأا في بلد جعل له إليها حاجة ولا يعلم متى تقوم الشاعة إلا الله تبارك وتعالى كما هو صريح القرآن يسألونك عن الشاعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وقال عز وجل وما أمر الشاعة إلا كلبح البصر أو هو أغرف فالمنصود أن هذه الخمس القصام لا يعلم ما في غد إلا الله هذه الأولى ولا يعلم ما في الأرخام إلا الله وهذه الثانية ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ثالثة ولا تذي نفس بأي أرض تموت إلا الله هذه الرابعة ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى خمس من علم الغيب استأثر الله بها لم يطلع عليها نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا صلى الله على نبينا هذه الخمس نفسها المذكورة في الآية أن الله عنده علم مساعد نعم قلت عليها الآية من آخر سورة رقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموس إن الله أليم. وفكر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالا قال مصنف علينا وعليه رحمة الله وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فابطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطى من شدة الفرح أخرجاه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في قوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه الحديث. في فيه إثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى. صفة فعلية تليق بعظمته وجلاله إثباتا لهذه الصفة بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل مذنوب ولا تعطي بل ألا ما يليق بجلال الله وأظمته وبمناسبة ذكر التوبة فإن التوبة من فضل الله عز وجل وإحشانه إلى عباده فالخلق خطاهم كثير وقد قال صلى الله عليه وسلم كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون ففتح الله باب التوبة لمن أخطأ أن يتوب إليه والتوبة لها شروط وهي الندم على الفعل والإقلاع عن الذنب فورا وعدم للفعل فإذا كان الحبوب إذا كان الذنب فيما يتعلق بحق العباد يجد شرق رابع وهو التحلل من الذنب سواء كان في المال أو في الدم أو في العبا يتحلل من صاحبه إن كان مالا رده وإن كان دما دم بذلا ما يوجبه الشرق وإن كان عرضا تحلل منه غلب منه المسامحة إن أمكن فإن لم يمكن ذكره بخير في المجامع التي ذكره فيها بشر وتابه ذكره بخير ما فيه ودعا له واستغفر له وإن أمكن أن يتحلل بمعنى يطلب منه العفو والمسامحة في الحياة الدنيا فهذا أفضل وأقوم لأن الإنسان إذا أسقط حقه قبل التوبة التائم ثم أيضا في الحديث بيان أن الله تبارك وتعالى يحب من عبده الخطى أن يتوب إليه فيبدل سيئاته حسنات. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل الواضح في معناه في قوله لله أشد فرحا بتوبة أبده حين يكب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا أي ليس فيها ماء وليس فيها طعام فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها يعني طلبها وبحث ليجدها فلم يجدها ولم يجد طعاما ولا شرابا وإذا فقد الإنسان الطعام والشراب هلت قال فأتى شجرة فاضطيع في ظلها وقد أيس من راقل فيه يعني استعد ليموت. فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده وعليها طعامه وشرابه ففرح بذلك فرحا عظيما لأن هذا من أسباب النجاة وجود الطعام والشراب من أسباب نجاته وكذلك المركب في أرض الفلاك من أسباب النجاة وفقده من أسباب الهلاك مع الطعام والشراب. قال فأخذ بخطانها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبديني وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح اندهش من شدة الفرح فأخطأ هذا الخطأ العظيم لكنه خطأ غير مقصود، هو لا يريد ذلك وإنما يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فأخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك فلا يؤاخذه الله تبارك وتعالى بهذا الخطأ كما قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله نعبد يعني لا يؤاخذ عبده إن نسي أو أخطأ وفي الأثر حفي عن أمة الخطأ والنسيان وما عليه وابن آدم ضعيف حل الخطأ والله تبارك وتعالى يسامح عبده المؤمن إذا أخطأ وتاب إليه فإنه يعفو عنه ويغفر ذنبه نعم وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يقصد يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم هذا الحديث حديث عن موسى فيه دليل على إثبات اليد لله تبارك وتعالى صفة ذاتية ليك بعظمته وجلاله ومن مجموع النخوص عرف أن لله يدين إثنتين تليق بعظمته وجلاله لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيه بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء في ذاته ولا أسمائه ولا صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثانياً أن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده إذا تابوا إليه ويفرح بها كما مضى في الحديث السابق فهو يبسط يده بالليل ليتوب نشيء النهار النهار ساعات يصيب فيها الإنسان ويخطي ويعمل الصالحات ويقع في المخالفات فإذا وفق للتوبة إذا طلب من الله أن يتوب عليه من الذنب فإنه يتوب عليه ويغفر ذنبه الذي اقترفه بالنهار وهكذا يبطط يده بالنهار ليتوب مشيء الليل إذا فعل سيئة إذا فعل العبد سيئة بالليل لما بينه وبين ربه أو فيما بينه وبين الناس وتاب توبة مستوفية للشروط فإن الله تبارك وتعالى يرحمه فيتوب إليه. ولهما عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ودما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبي هوازن فإذا مرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذت فارزقت بطنها فأرضعت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أترون هذه المرأة بارحة ولدها في النار؟ قلنا لا قلنا لا والله فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها الرسول صلى الله عليه وسلم خير معلم على وجه الأرض يضرب الأمثال لأمته والأمثال مفيدة جاء ضربها في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وفي أقوال الحكماء العلماء من السلف وأتباعه. فقال الله عز وجل في حقها وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكان بعض السلف إذا مر على المثل في القرآن أو الزمنة ولم يعرف معناه بكى وقال أنا لست من العالمين لأن الله قال وما يعقلها إلا العالمين جمع عالم فهذا المثل على إثر هذه المشاهدة مشاهدة امرأة من الشبي شبي هوازن حيث سلط الله نبيه صلى الله عليه وسلم وجيش الإسلام فسبوا هوازن أموالهم ونساءهم وذراريهم لأنهم أبوا ما فيه التكريم لهم وهو الدخول في الإسلام فجاءت برأة تسعى فوجدت صبيا في السبيل فأخذت فألزقته ببطنها فأرضعت يعني من شدة المحبة والفرح بوجوده ألزقته ببطنها وأرضعته والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يشاهدون فقال صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار يعني بهذه المحبة وهذه العناية وهذا الفرح، أيمكن أن تطرح ولدها في النار قالوا لا والله لا يمكن فقال لا الله أرحم بعباده من هذه الولد لأنه قفور الرهي الله أرحم بعباده من هذه بولدها ولا يعذبهم ولا يكلهم إلى أنفسهم وإنما يرحمهم فيوفقهم بطاعته، ويحميهم من معصيته ويورثهم جنته رحمة منه وفضله إذ إل دخول الجنة بمحض فضل الله تبارك وتعالى لا بالعمل إنما بمحض فضل الله ورحمته واقتساب منازلها بصالح العمل هذه الرحمة لأهل التوحيد وكلما كان العبد أكتر طاعة لله وأشد قربات لله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى يحبه محبة وفي الحديث إن لله مئة رحم أندل منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق الإنس والجن والدواب حتى إن الذابة التي ترفع ترفع عافرة خشية أن تطأ ولدها من آيات رحمة الله تبارك وتعالى. وبقيت عند الله 99 رحمة إذا كان يوم القيامة ضم إليها هذه الرحمة وصارت 100 رحمة يرحم الله بها عباده المؤمنين الموحدين الذين صدرت منهم المعاصي والموبقات ولكنهم من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة ولن يموتوا على الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتبادي ماتوا على التوحي لكنهم أسرفوا على أنفسهم في المعاصي فالله يرحمهم ولو دخلوا النار فالله يرحمهم فيخرجهم منها بفضله ورحمته فيأذن في الشفاءة فيهم فيشفع الشافعون الملائكة والرسل والأنبياء وصالح المؤمنين ويخرب الله أقواما لم يعملوا خيرا قط فينبثون كما تنبث الحذب في حميد السيد فينصلهم الله أز وجل بفضله ورحمته الجن إذن فرحمة الله واسعة كما قال سبحانه وتعالى فقل ربكم ذو رحمة واسعة إلا أنه لا حظ فيها ولا نصيب لأهل الكفر والفرق والنفاق لأنهم لم يأتوا بشيء من أسباب الرحمة ما أتوا, ما أتوا بأسباب الرحمة فحرموا بسبب بسبب إصيانهم وخروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى واعتصامهم بطاعة الشيطان فهم من حجب الشيطان وحجب الشيطان هم الخاسرون وحجب الله هم المثلثون نعم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غلبت غضبي رواه البخاري وله ما عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه ولمسلم معنا من حديث سلمان وفي كل رحمة انطباق ما بين السماء والأرض وفي فإذا كان يوم الخلاء كملها بهذه الرحمة في حديث أبي هريرة لما خلق الله الطحل كتب. في كتابه وهو عنده فوق الأرض إن رحمتي غرفة فضله في الحديث دليل على علو الله تبارك وتعالى والاستواء على عرشه إذا فالعلو علو الذات والاستواء على العرش من صفات الله تبارك وتعالى وفي قوله إن رحمتي غلب غضبي دليل على شئة رحمة الله تبارك وتعالى وأنه يرحم عباده يرحمهم في الدنيا بالتوفيق والهداية لأقوم طريق ويرحمهم فيصرف عنهم السوء والمكروب ويرحمهم فيشكل أرزاقهم وييسر أمورهم، ويأمنهم في الأرض من الخوف، ويطعمهم من الجوع، إلى غير ذلك من أنواع الإحسان من الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين، لأنه رؤوف بهم ورحيم بهم. كما أن فيه إقبال صفة الرحمة لله تبارك وتعالى صفة. فعلية تليق بعظمة الله وجلاله وفيه إخباط صفة الغضب لله عز وجل صفة فعلية صفة كمال تليق بعظمته, بعظمته وجلاله ليست كصفات المخلوقين ولا تشترك مع صفات المخلوقين إلا بالإسم فقط في اللفت ولذلك يروى أن ملك اليمين الذي يكتب الحسنات إذا فعل العبد حسنة كتبت فورا عشر حسنات وطباعف وإذا ارتكب المكلف سيئة قال ملك اليمين لملك الشمال أمهد لأنه يتوب أو يستغفر فإن تاب واستغفر ما كتبت عليه سيئة لا تاب واستغفر بدل الله سيئة حسنات. وإن لم يتوب ولم يستغفر كتبت عليه حسنة سيئة واحدة فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى لأن رحمته غلبت غضبه فهو رقيب بالمؤمنين يرحمهم في الدنيا ويرحمهم في الآخر وفي الحديث بعد هذا جعل الله الرحمة مئة جزء فهذا أحد ألفاظ الحديث فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء فتراحم الخلائق دليل على سعة رحمة الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة أعظم وأجل لأنه يضم الجزء الذي أنزله بين أهل الأرض إلى تسعة وتسعين جزءا فيرحم الله به القلاة أي الذين يستحقون أن يرحمهم الله أهل التوحيد وأهل الصلاة ما ماتوا على كفر مخرج من الملة ولا شرك مخرج من الملة ولا ماتوا على نفاق اعتقادي ولكنهم ماتوا على التوحيد إلا أنهم اقترفوا موبقات من الشيئات فرحمهم الله عز وجل أذنى في الشفاعة فيهم ومنهم من يضخرهم الله ولم يدخلهم النار وذلك من مقتضى رحمتي بهم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مدى هذه الرحمة وباقرارها في الرواية الأفرا في حديث سلمان كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض ما ثمل وما بين السماء والأرض وهذا أمر عظيم كل رحمة ثمل ما بين السماء والأرض هذا قال الله عز وجل فربكم ذو رحمة واشعة فقل ربكم ذو رحمة واشعة واشع المغفرة فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة يعني التي أنزلها بين الخلاق تتراحم بها كملها مئة رحمة فرحم بها أهل المعاصي من أهل التوحيد والصلاة نعم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة حسنات أطعم بها قُعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة، ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، رواه مسلم. وله عنه مرفوع. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. الله تبارك وتعالى حكم عدل يجازي كل عامل لعمل حتى إن الكافر إذا عمل شيئا من الإحسان جازاه الله بإحسانه في الدنيا في الدنيا بالمال والولد والصحة والأمن لا غير ذلك المأكل والمشرب والمركب لا غير ذلك من النعم هذا ثوابه في الدنيا فقط فإذا جاء يوم القيامة يأتي إلى الله وليس له حسن وائد يجزى بها لأنه لم يأتي للأصل الذي تقبل معه الحسنات وهو توحيد الله فضارفه العالم وإنما عنده الشرك إما وثني يعبد الأصنى والأوتان وإما يهودي يعبد ثلاثة وإما نصراني كذلك من أهل التفليل وإما منافق نفاكاً اعتقادياً خائن في أعماله فهؤلاء ليس لهم عند الله حسنات يوم القيامة أبدا فهم للنار وبئس القرار وأما المؤمنون فإن الله تبارك وتعالى يحفقهم بفعل الحسنات ويدخل لهم حسناتهم ويضاعفها الحسن بعشر كما قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر عمكاته بل إلى أكثر من ذلك كما قال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله كردا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة كما قال عز وجل من ذا الذي يقرض الله كردا كرد حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم جاء أجر منكر يدل على التكثير والتعظيم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يربي صدقة عبده كما يربي أحدكم فلوه فالقليل يكون كالجبل العظيم رحمة بأهل الإيمان وإحسانا إليهم لأنهم أتوا بأسباب الرحمة والإحسان إليه وهو الإيمان بالله وبرسله وبكتبه وبملائكته وبالقدر خيره وسره وباليوم الآخر وأحلوا الحلال وحرموا الحرام وامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي طاعة لله وخشفا من أقوب الله فرحمهم الله الدنيا والبردق والآخر ورب حسناتهم وآتاهم رزقهم في الدنيا الذي كتبه لهم فقد جمع الله لهم بين الجزاء الدنيوي والجزاء الأخروي وهذا من فضل الله عز وجل عليه وفي قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها هذا دليل على سعة رحمة الله عز وجل وفضله وإحسانه إلى الخليطة فالعبد يأكل من فضل الله ومن رزقه كما قال الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذنولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه يشوف وقال رزقا من لدنا إذن فالرزق من عند الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المكين الرزق من عند الله عز وجل هو واحد يبسطه لمن يشاء ويقدر على من يشاء فمن أكل من الله واستعان بذلك على طاعة الله وحمد الله على فضله وإحسانه حمدا باللسان وحمدا بالأعمال فإن الله يرضى ويحبه ويحبه لأن الله يحب أهل الطاعة والمتابعة كما قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله جزاء من جنس العمل عند الله عز وجل وهو يحب الأمر الشاكر الذي يأكل من فضل الله ويشرب من فضل الله ويكتشي ويستر عورته وجسده من فضل الله ويسكن ويركب ويأمل كل ذلك من فضل الله ولكن المؤمن شاكل يشكر الله بالقول والعمل فجزاؤه عند الله الرضا ومن رضي الله عنه أدخله فسيح جناته وأعطاه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرة الله أدى وجل الفضل العظيم وصل الله على بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالا قال مصنف علينا وعليه رحمة الله وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطقت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه إلا وفيه ما لكم ساجد لله تعالى والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذدتم بالنساء على الفرش خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى رواه الترمذي وقال حديث حسن قوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا في الصحيحين من حديث أنس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في هذا الحديث التبي رواب الترمذ بإشناد حسن بيان أن لله تبارك وتعالى خلق عظيم هم ملائكة بالكرام في السماء، كما قال عليه الصلاة والسلام ما فيها موضع أربع أصادع إلا وفيه ملك شاجد لله تعالى والملائكة جنود الله وهم عالم غيدي خلقهم الله تبارك وتعالى من نور وجعلهم على وظائف متعددة وأثنى الله تبارك وتعالى عليهم لحسن الطاعة والاشتجاب لأمره بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وبقوله يشبهون الليل والنهار لا يفترون ووصفهم بالخوف والخشية منه سبحانه وتعالى فهم عالم عظيم قال الله عز وجل فيهم وما يعلم جنود ربك إلا هو وجعلهم الله على وظائف متعددة لا يقوم بها سواء منهم الموكل بالوحي بنجول الوحي إلى الرسل من البشر وهو جبريل عليه السلام الأمين ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل عليه الصلاة والسلام يصرف القطر بإذن الله تعالى إلى حيث شاء الله ومنهم الموكل بكتابة أعمال المكلفين وهم الكرام الكاتبون الذين قال الله في حقهم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ومنهم الموكل بسؤال الناس في قبورهم أي في الحياة البرزخية سواء دفنوا في باطن الأرض أم لم يدفنوا في باطن الأرض لا بد من المسألة فسؤال الناس في قبورهم ثابت بنص الكتاب والسنة وهو عن ثلاثة أصول عن الرب وعن الدين وعن الرسول وقد دل عليه من القرآن قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا وضع في قبره أتتهم ملائكة فيجلسانه فيسألانه من ربك وما دينك وما النبي لا بد من هذا فأما الذين عرفوا ربهم في حياة العمل هذه الحياة حياة الدنيا عرفوا ربهم وأدوا خرائضه وواجباته وانتهوا عن محارمه وقدروه حق قدره فإن الله يثبتهم عرفوا دينهم وعرفوا نبيهم يثبتهم الله القول التابع يلهمهم الحجة فتكون قبورهم عليهم روضا من رياض الجنة لا أن تقوم السعر لأن مذهب أهل الشنة والجماعة أن القبر الذي هو أول منازل الآخرة إما نعيم وإما عذاب لأهل الإيمان نعيم يتنعمون بحياة طيبة برزخية مباركة المؤمن يفتح له في قبره مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيهم الروحها وذيحها ما يتمتع به بخلاف أهل الكفر والفشوب والإجرار فإمن الجزاءهم من جنس عمله إذا سئلوا لا يجيبون بالصواب لا سئل أهل الفجور من الكفر والمنافقين وأهل الإجرام ولو كانوا من أهل التوحيد فكل جريم لها جزاء عند الله عز وجل فإنهم لا ينهمون الفجة وينالهم من العذاب البرزقي ما كتب لهم بسبب أعمالهم ومنهم الحفظ الذين يحفظون العباد من الهوام والشرور كما قال الله أز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله على أحد التفسيرين أنهم ملائكة يدفعون عن العباد الشرور إلا ما أذن الله فيه فإنهم لا يستطيعون دفعهم ومنهم خزنة الجنة ومنهم خزنة النار ومنهم الموكلون بالنطف في بطون الأمهات ومنهم ملائكة سياحين في الأرض يتتبعون مجالس الذكر أي الفقه في دين الله عز وجل فإذا وجدوا حلقة يتذاكرون دينهم ويتفقهون فيه جلسوا إليه ونادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتهم فهنيئا لمن وفقه الله وحبس نفسه في حلقات العلم الشرعي الذي لا غنى لمكلف عنه أبدا وكلما ازداد المؤمن من الفقه في دينه ازدادت رغبته في التفقه وأحب مجالس العلم وحلقاته التي ترضي الله تبارك وتعالى والتي تحبها الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكةً فضلا سياحين في الأرض يعني زائدين عن الأعمال الأعمال لها ملائكة وصف من الملائكة كثر ليس لهم أعمال إلا السياحة في الأرض يتتبعون مجالس العلم فإذا وجدوا قوما يذكرون الله جلتوا إلى حتى يملؤون ما بين السماء والأرض فإذا تفرقوا أي الذاكرون صعد الملائكة إلى الله تبارك وتعالى والحديث في الصحيحة والملائكة أنصحوا الخلق للمؤمنين من بني آدم كما أن الشياطين أغش المخلوقات لأهل الإيمان وصف الله الملائكة بأنهم يشبهون يستغفرون للذين آمن في قوله زعز وجل الذين يحمدون العرش ومن حوله يشبهون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمن طائلين ربنا وشئت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واختبعوا شبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأجواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيهم السيئات ومن تكي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوت هذا الإشهاد في الدعاء قص الله عز وجل خبره عن الملائكة الكرام العظام حمدت العرش ومن حول العرص فهم أنصحوا خلق الله لعباد الله المؤمنين ودعاء الملائكة مستجاب لأنهم أطهار أهل طاعة ولا سبيل لهم إلى المعصية أبدا يمل على الطاعة لذا وجب على المؤمنين محبة ملائكة الله الكرام لما حباهم الله تبارك وتعالى من العصمة من الخطأ ووفقهم وجبلهم على النصح لعباد الله المؤمنين ولكن الغفلة تصيب المؤمنين فيفوتهم أن يستشعروا دائما أبدا بأن المؤمن يمشي في موكب من ملائكة الله ولهذا السبب بسبب الغفلة تراه يقع في الأخطاء بالأقوال أو بالأفعال وينسى شيئين الشيء الأول رقابة الله عليه وسماعه لكلامه ورؤيته لفعله وأن بيده الثواب والعقاب وأنه يثيب على صالح العمل ويعاقب على سيء العمل تصيب الغفلة الواحدة منا والجماعة والأفراد الذكور والإناد فيفوتنا أن نستشعر هذا الموقف العظيم ركابة الله لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حتى الحياة ويقاطب الأمة مستحيو من الله حق الحياة. قالوا إن لا مستحي من الله حق الحياة. قال صلى الله عليه وسلم من يستحي من الله حق الحياة حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وذكر الموت والبلا وآثر الآخرة على الحياة الدنيا. من فعل ذلك فقَدَّ استحيَّ من الله حق الحياة. والشيء الثاني يستشعر مرافقة الملائكة الكرام وفي مقدمتهم الكرام الكاتبون وما الله عز وجل ما ينفظ من قول إلا لديه رقيق حكيب أي حاضر مهيئ يكتب الحسنات أحدهما يكتب الحسنات وكان يكتب الشيئات هذا أيضا يجب استشعاره دائما ولا يغفل عنه المكلف فإن الغفلة عن هذه الأمور لا تفتح للإنسان أبواب طول الأمل وفعل المعصية وهذا لا يجب ولا بد من الغفلة ولكن يجب أن نفيء إلى الله إذا غفلنا وأن نتذكر رقابته علينا في كل وقت وحين. فالغافل ليس مغفول عنه، بل رقابة الله عز وجل أعلى من كل شيء. والعاقل يستحي من الله أن يفقده حيث أمره أو يراه حيث حرم عليه ونهى كذلك كما أصلكت استشعار معية الملائكة وكتابتهم للحسنات والسيئات فالعاقل يحرس أن تكتب ملائكته حسناته فإذا استشعر هذا الشعور كثر خيره وقل شره وأما الشر فإنه لا يعصم منه بني آدم ولكن بين مستقل المشتكل هذا فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الملائكة أطفت السماء أي تحركت وحق لها أن تأق أي تتحرك ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك شاجد لله عز وجل ويوم القيامة يقول الله عنه يا ربك والملك صفا صفا, صفا صفوف تحيط بجميع بني آدم في محشرهم تحيط بهم صف بعد صف لأنهم من أكثر مخلوقات الله وقال عز وجل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أكتار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسببها أمر تعجيز فانفذوا عندما تحيط بهم ملائكة الله عز وجل لا مفر ولا محيث حتى يجادل إنسان بمعنى فإما نعيم مقيم وإما عذاب أليم فالتأسي من بني آدم بملائكة الله الكرام في الطاعة مطلب شرعي والتأسي بالرسل والأنبياء مطلب شرعي لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ أي في الصلاة ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربك قال يتمون الصف الأول فالأول ويتراستون في الصفوف فهم قدوة البشر والرسل والأنبياء قدوة البشر الذي الذين يجب أن يقتدى بهم وفي الحديث مشروعية الموعظة ذات الترغيب والترهيب فقد تكون القلوب غافلة والآمان طويلة والدنيا مؤثرة حتى تأتي موعظة واعد يأذو الناس بكلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام يرقبهم ويرحبهم بما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة ينتبه الغافل من غفلته وطويل الأمل يقصره ويرغب المؤمن يرغب في الجنة عندما يسمع ذكر أوصافها وجمال ما فيها وأنها هي الدار الآخر الباقية التي لها بداية ولا نهاية لها أبد الآبن كما أخبر الله عز وجل عن صفاتها ترغيبا للأمة ليأتوا بالأشباب التي يمنحهم الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته ثم بها ينته الذي خلقها الله لأوليائه وحبه الممنحين والمؤمنون وعلى رأشهم العلماء في كل زمان وفي كل مكان هم الذين يتولون وعظ الأمة وإرشادهم وبيان الحق لهم وتنبههم إذا غفلوا وترغيبهم بذكر آيات الوعد الكريم والوعيد الشديد من الله تبارك وتعالى ليكونوا راغبين فيما عند الله من الأجر وراهبين مما لدى الله عز وجل من شديد من من أليم العذاب فلا بد من هذا ومن هنا ندرك مشروعية صلاة الجمعة في الأسبوع في الأسبوع يوم خص بصلاة معينة في يوم فاضل عظيم هو يوم الجمعة ومن تلك الخصائص خطبتان تتقدم الصلاة الغرض من الخطبتين وعظ الناس وتذكيرهم ودعوتهم إلى الحق وتحذيرهم من الهوى وطرائق الشيطان وضلالاته والاستجابة تحذيرهم من الاستجابة للنفس الأمارة بالسوء والاستعداد للكاء الله عز وجل تذكيرهم بالجنة والنار كما كان في خطب النبي صلى الله عليه وسلم حول هذه المعاني وكان كثيرا ما يكل على أصحابه سورة قاف والقرآن المجيد حتى قالت أم سلم ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتنوها يوم الجمعة على المنبر لما فيها من ذكر الوعد والوعيد ولما فيها من الأمر بحفظ اللسان ولما فيها من الخبر عن حال الناس يوم القيامة أن الملائكة تشوقهم وأن الأعمال تعرض عليهم وأن كل إنسان يأتي معه سائق وشهيد من علم هذا وهو من العقلاء رحم نفسه حتى تكون الشهادة له بالخير والصلاح لا الشهادة عليه بالشر والفساد بالأرض المقصود أن الموعظة مشروعة ومطلب للمطالب الشرع لا تستغل أمة من الأمم عنها في أي عصرنا الأطور لذا اسمع إلى موعظة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من معجزاته والله لو تعلمون ما أعلموا لبحكتم قليلا ولا ولبكيتم كثيرا لأن الله أعلمه مما بين بينه لأمته أعلمه الله بالشدائه وأنزل بذلك القرآن لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كغيره من الخلق أعطاه الله من الفهم وأعطاه من العصمة ومن النصح لعباد الله وتبليغ رسالة الله ما لم يكن لغيره لذا أخبرنا الله عز وجل بشيء كثير في القرآن الكريم من الأهوال والقروب والشدائد التي عمر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم كليلا ولبكيتم كثيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مردعة عما أرضعها وتضع كل ذات حمل حملة وترى الناس تكاره وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد وكم لها من نضائر في هذا المعنى مما فيه ترغيب وترهيب ترغيب إلى فعل الخير ليجزى الإنسان من حياة الطيبة المباركة دار البرزخ ودار الآخر وترهيب من الوقوع في الشر لما يترتب عليه من العقوبة العاجلة والآجلة إذن الاسترسال في الضحك ونسيان الآفرة والاستعداد لها ليس من صفات العبلة وتذكر الموت وتذكر قربات يوم القيامة والشدائل وما يكون عليه القلب من كونهم يحشرون إلى الله قفاتا عراتا غرلا كفاتا غير منتعين وعراتا غير مستترين وغرلا غير مختونين ذكورهم وإناتهم سوى لا يجد الإنسان إلا موضع القدمين فالشخصت أبطارهم إلى السماء كما وصف الله ذلك في القرآن الكريم مهطعين مقنع رؤوسهم لا يركد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ولما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ينظر الرجال إلى النساء النساء الرجال. قال لها صلى الله عليه وسلم إن الأمر أهم من ذلك ثم ترى قول الله تعالى لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه يعني لا يشتغل أحد بالنظر إلى أحد ولكن يشتغل بنفسه لا يشتغل والد بولده ولا مولود بوالده ولا محب بحبيبه ولكن يشتغل بنفسه فقط. كما قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن, عن ولده ولا موجود هو ياز عن والده شيئا إن وعد الله حق ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور والغرور الشيطان وكل معصية فهو الداعي إليها هذه نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذتهم بالنساء على القرش منعكم الخوف يمنع المؤمنين الخوف فكلما تذكروا لقاء الله والشدائل والأهوال والقروب يوم القيامة جدوا واجتهدوا في العبادة ليلا ونهارا بحسب قدراتهم أما الفرائض والواجبات والابتعاد عن المحرمات فلا عذر لأحد وأما التغرب إلى الله بالنوافل والمستحبات من الأقوال والأعمال فهي أجور وحسنات مضاعفات وكل إنسان بحسب حاله وبحسب قدرته يكسب في هذه الحياة